إلهي الذنوب أخرستني وكثرة المعاصي أخجلتني وشدة الغفلة أخفتت صوتي فأدك باب رحمتك وأنادي في باب مافرتك بصوت سيدي وسندي الشيخ عبد القادر الجيلاني ونداءي المقبول المأنوس عند البواب بيامن وسعت رحمته كل شيء ويا من بيده ملكوت كل شيء وَيَا من لا لَا شيء ولا وَلَا شيء ولا يغلبه شيء ولا يعزب عنه شيء ولا وَلَا شيء ولا يستعين يَسْتَعِينُ ولا وَلَا شيء عن شيء ولا يشبهه شيء ولا وَلَا شيء اغفر لي كل شيء حتى لا تسالني من شيء يا من آخذ كل شيء كل شيء ويا من هو الأول قبل كل شيء, والآخر بعد كل شيء, والظاهر فوق كل شيء, والباطن دون كل شيء, والقاهر فوق كل شيء, اغفر لي كل شيء, إنك على كل شيء قدير. ويا عليما بكل شيء, ومحيطا بكل شيء, وبصيرا بكل شيء, ويا شهيدا على كل شيء. ورقيبا على كل شيء ولطيفا بكل شيء وخبيرا بكل شيء اغفر لي كل شيء من الذنوب والخطيئات حتى لا تسألني عن شيء إنك على كل شيء قدير اللهم إني أعوذ بعزة جلالك وبجلال عزتك وبقدرة سلطانك وبسلطان قدرتك من القطيعة والأهواء الردية يا جار المستجيرين، أجرنى من الشهوات الشيطانية، وطهرنى من القادرات البشرية، وصفنى بحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالمحبة الصديقية من صداء الغفلة وأبوهام الجهل، حتى تفنى الأنانية، ويبقى الكل لله وبالله وإلى الله ومن الله غرقا بنعمة الله. في بحر منة الله منصورين بسيف الله محزوزين بعناية الله محفوزين بحماية الله عن كل شاغل يشغل عن الله فيا نور الأنوار ويا عالم الأسرار ويا مدبر الليل والنهار يا ملك يا عزيز يا قهار يا رحيم يا بدوت يا غفار يا علام الغيوب يا مقلب القلوب والأبصار يا ستار العيوب يا غفار الذنوب اغفر لي ذنوبي وارحم من ضاقت عليه الأسباب وغلقت دونه الأبواب وتعسر عليه سلوك طريق أهل الصواب وانصرمت أيامه ونفسه راتعة في ميادين الغفلة والماصية ودني الاكتساب فيا من إذا دعى أجاب ويا سريع الحساب ويا كريم يا وهاب ارحم من عظم مرضه وعز شفاؤه وضعفت حيلته وقوي بلاؤه وأنت ملجأه ورجاؤه إلهي إليك أرفع بثي وحزني وشكايتي إلهي حجتي حاجتي وعدتي فاقتي وانقطاع حيلتي إلهي قدرة من بحار جودك تغنيني وذرة من تيار عفك تكفيني يا بدود يا بدود يا بدود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالا لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا اله الا انت يا مغيث اغثنا واغفر جميع ذنوبي وسقطات لساني في جميع عمري برحمتك يا ارحم الراحمين امين والحمد لله رب العالمين